سبحان الله العظيم سبحان الله الحليم سبحان من تعطف بالعز وقال سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه عالم الخفيات